bara كفوا بعاد m mm -hmm. to mm -hmm. There is a sea. سَيَأْتِي فُونَ ولئن نصرت فاصب بكم ان يصيبكم it مؤلفت قلوبهم وقد لقوا in ೂಕ إذ ذان كان أول قوم من قوم ذننا نفس ما قضيد تظن بان يكون خُذْ مِنْ أَمْوَالِ الَّذِينَ قَذَفْتُمْ ಹಾಂ ಕೂಡ cool ವಾಯೋ وإلصال... يدُنُ اسْتَعْلَى تَقْوَى بعديهم <تصفيق> إن <تصفيق> <تصفيق> am um.